إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى فني قذفيه في فِي فقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدولي وعدول له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 وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبفت سنين في أهل مدينة ثم جئت على قدري يا موسى واصطنعتك لنفسي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 قَالَ رَبَّنَا إِنَّنَا نَخَافُ أَن يَطْغَىٰ عَلَيْنَا أَوْ أَن يَظْلِمَ نَا ۖ قَالَ لَا تَخَافَا إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وأرى فَجِئْنَا وَفَقُولَا إِنَّ رَسُولَ رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ قَدْ جِئْنَاكَ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكَ وَالسَّلَامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى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 قال فما بال القرون الأولى